كالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة كالبني إسرائيل كم وَمَن يُبَدِّلِ النِّعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةً صَالِحَةً زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَخْفِيَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فبعث الله النبي يَأْتِيهِمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ, فبعت الله ومنذرين وأنزل معهم, وأنزل معهم الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنزَلَ الْمَوَازِينَ وَالْقِسْطَ وَلَا يُخَيِّرُ إِلَّا مَنْ أَنعَمَ بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معه لكتاب الحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين هَذَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا مَذْهَبُ مِنَ ينبي من يشاء إلى صراط مستقيم والله ينبي من يشاء ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولن ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه وأما مستت غمبَ وََّ الله وَذزل مستت حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وترجل حتى يقول الرسول نَصْرُ اللهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ يَسْأَلُونَكَ ماذا ينفقون قل ما وَاُصْحَابِ غير اِنْفِقُوا مِنْ غَيْرِ فَلاحٍ لِوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنَّمَا تَصَدَّقُونَ مِنْ غَيْرِ فَلاحٍ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله